Book Gemse to was baam It verlaar yen E da ul asbab wax E da asbab Wa Waarom kom in nie? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ دي وير اس سو سليغ. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. اكمني اومدات دي وير سو سليغ اس. لا, لا أأتي لان الجو سيء جدا. لا اتي لان الجو سيء جدا. Waarom kom hy nie? Limaza la yati? Limaza la yati? Hy is nie uitgenooi nie. Hu is gier madu. Hu gier madu. Hy kom nie omdat hy nie لانه غير مدعو وارم كوم جي ني لماذا انت لا تاتي ليس معي وقت ليس وقت اكوم ني لا اتي لأني ليس معي وقت لا اتي لاني ليس معي وقت waarom bly لماذا لا تبقى لماذا لا تبقى ek moet nog werk ما زال علي ان اشتغل علي ان اشتغل ek ف أك متنغفك لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل لا أبقى لا لأني لا زاال ع أن أشتغل واررم خان إن وخ لماذا صرت تريد أن تذهب لماذا سرت تريد أن تذهب أكسمغ؟ <تصفيق> ta Ek gaan om ek moe is Y ef heb li in nie ta ben ishe li in Waarom vertrek die na? Li me wat sute to doe en to sefer Li me Dit is al laat Elwaktoe sa moetëan. El wa sa moet ieren Ek vertrek omdat dit al laat is. En o sefer die enel wakte Sara moetëieren. N o sefir die en nel wakt Sara moet ieren Beukek P OK. .de vir die klankleers en tekst.